جئناه والذين معه في الفلك واغرقنا الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوما عميا والى عاد اخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ